لا طاب جرحي منه من غيره لا على ما يطيب يطعن وطعنا تعالى شان الظال رضينا احلى شويه من العسل ولا ذم طعم الحالي وحر ان همسه شفاء يفها وغمزه عيناها وحمر من همسه شفاء شفا يوم تذر كلهم يريفوح طيب يطيح لو ما تبهقه بسارها ويمينها لا تنزعج ترى الجمل ما طاح لو انه صويب لا يبعد ناس تحد طيح تسكيناها ركينا ولا يا فراح الحاسد تارا طعنت من يد حبيب وشلون بننسى وهي بين الفوق